الدرس الثالث في السوق الإلكتروني واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها حاسوب تلفاز لوحة ذكية لوحة المفاتيح. هاتف جوال. فأرة. آلة التصوير. طابعة. ذاكرة فلاش.